إلا على أ ز و ا ج ه م م أو النابلسي م ك ت أ ي م ا ه م فإنهم للعلوم ا ل ا م ل ا م ي ه اسماء الله م الحسنى موسوعه النابلسي ل يرثون هم ف ه ا ا خ ل د و و ن ل ق د خ ل ق ن ا ا ل إ ن س ا ن من س ل ا ل ة م ن ط ي ن ثم ج ع ل ن ا ه نطفة في ق ه ا ل ح س ن ث خلقنا ا ل ن ط ف ة علقه فخلقنا العلقه م ض غ ة فخلقنا ا ل م ض غ ة عظاما فخلقنا ا ل م ض غ ة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آ خ ر فتبارك الله أ ح س ن الخالقين ثم م إنكم ب ع د ذ ل ك ل م ي ت و ن ثم إنكم يوم ا ل ق ي ا م ة ت ب ع ث و و ن ل ق د خ ل ق شوقكم ن ا س ل ع طرائق و م ا كنا عن ل خ ل ق غ ا ف ل ي ن ن ن و أ ز ل ا م ن السماء ماء ف أ س ك ن ن ا الأرض ه في و إ ن ا ع ل ى ذ ه ا ب به ل ق ا د ر و ن ف أ أ ن ن ش ا لكم ب ه جنات من ن خ ي ل و أ ع ل ك م ف ي ه ا ف و ا ك س ل ا م ي ه ا تأكلون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 يريد أ ن يتفضل عليكم ولو شاء الله ل أ ن ز ل ملائكه ما سمعنا بهذا في آ ب ا ئ ن ا ا ل أ و ل ي ن ان هو إ ل ا رجل به ج ن ة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوا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 شركه ا ر ومعين الهدى ل ر ك ه دعويه غير ربحيه ا إ ن ذات مضمون اجتماعي ت ق و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 ا ل ذ ي ن هم من خ ش ي ة ربهم مشفقون والذين هم ب آ ي ا ت ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون م ا آ ت وقلوبهم ا و و ج ل ة أ ن ه م إ ل ى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات و ه موسوعه لها ا س ب ق ن نكلف ن ولا ف ا إلا س ا و ل د ي ن ا ك ت ا ب ينطق ب ا ل ح ق وهم لا ي ظ ل م و ن ب ل ق ل و ب ه م في غمرة م ن ه ذ ا و ل ه م أ ع م الله من دون ذ ك و ل م م أ ع الحسنى ذ ل ك هم ل ه ا ع ا م ل و ن ح ت ى إذا أخذنا مترفيهم و ر ي محمد إ منا لا تنصرون لا ق ك ا ن ت آ ي ا ت ت ت ل عليكم ك ف ن ت م على ع أ ا ب ك م تنكصون استكبرين به س ا م ر ر ا ت ه ج و ن أفلم ي د ب س و ا القول أم ج ء ه م م ا ل م يأت ن ا ب ل أ و ل ي ن أم ل م ي ع ر ر ف و و ا س ل ه فهم لهم م و ن أ م ي ق و ل و ن جنة به ب ل ج ا ء ه م موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم فيهن الاسلاميه عن ذكرهم معرضون أم اسماء أ ل ه خ ر ج ف خ ا خير و ه و خير ا ل ر ا ز ق ي ن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 وهو الذي ذ ر أ ه في ا ل أ ر ض و إ ل ي ه تجرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال ا ل أ و ل و ن قالوا أ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا ل م ب ع ث و ن قل د وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا ب ق إن إ هذا لمن ا أساطير الأولين قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون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 ب موسوعه ا خلق ب ع ض م على بعض ب س ح ا ن ا ل ل ه عما ي ص ف و ن ع ا ل م ا ل غ ي ب و ا ل ش ه ا ا د ة ف ت ع ل ع م ا يشركون ق ل رب إ م ا تريني رب يوعدون ما ف ل ا ت ج ع ل ن ي في ا ل ق و م ا ا ل ل ظ م ي ن وإن على أن نريك م ا ن ع د ه م ل ق ا د ر و ن ا ف ب ل ت هي أ ح س ن ي ل أ ع ل م ب م ا يصفون و ق ل رب أعوذ بك م ن ه م ز ا ت ا ل ش ي ا ط ي ن وأعوذ أن بك رب ي ح ض ر و ن ح ت ى إذا جاءت أأحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزق الى يوم يبعثون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 ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا أ ن ف س ه م في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون الم تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون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 ي ق و ل و ن ع ه ا ل ن ا فاغفر ل ن ا و ا ر ح م ن الاسلاميه وأنت خير م س خ ر ي ا حتى أ ن س و ك م ذكري وكنتم م ن ه م ت ض ح ك و ن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 م و س ب ت م أ ن م ا خ ل ق ن ا ك م ع ب ث ا وأنكم إ ل ي ن ا ل ا ت ر ج ع و ن ف ت ع ا ل الله ا ل م ل ك ا ل ح ق ل ا إ ل ه إ ل ا هو رب العرش ا ل ك ر ي م